Allahu Akbar. Subhanahu wa Taala. Amin. Subhanahu wa Taala. Amin. Subhanahu wa Taala. Amin. Subhanahu wa Taala. Amin. Subhanahu wa Taala. Amin. Subhanahu wa في Amin. Subhanahu wa Taala. Amin. Subhanahu wa Taala. Amin. Subhanahu wa Taala. Amin. Subhanahu wa Taala. Amin. Subhanahu wa Taala. Amin. Subhanahu wa Taala. اللهم تعال اللهم ان شاء الله فهو والصلاة والسلام على رسوله واله وسلم صدره كان ما فانه يشرح الصدر والسنه ويذلح القلب فاذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في اضيق سجن مصالح الحمد لله رب العالمين وصلاه الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وازواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين وبعد بهذه المناسبة الكريمه نهنئ إخواننا المسلمين المجتمعين في المسجد النبوي بل وجميع المسلمين في هذا الشهر المبارك فنسأل الله لنا ولهم دوام التوفيق ونسأله تعالى ان يرزقنا صيام هذا الشهر المبارك وقيام لياليه ايمانا واحتسابا ثم اما بعد فنتدارس فيما بيننا في بعض المواضيع المهمه التي تهم المسلم في عبادته وفي سلطة لربه سبحانه وتعالى في كتاب داد المعاد في هذه خير العباد للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه يقول العلامة ابن القيم فصل في أسباب شر السدور وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وسلم فعظم أسباب شرع الصدور التوحيد ومن يريد أن يشرح الله له صدره يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يلتقه التوحيد وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون شراح صدر صاحبه على حسب كمال توحيد المرء وقوة توحيده وزيادة توحيده يكون شراح صدر صاحبه هل التوحيد يزيد نعم لأن المراد بالتوحيد هو الإيمان الإيمان اعتقاد القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح الأساس في الإيمان الإيمان القلبي وهذا الإيمان القلبي يزيد وينقص ويضعف ويقوى. الإيمان يزيد وينقص ويضعف ويقوى. وألا حسب كمال توحيد المرء وكمال ايمانه وقوه ايمانه وزياده ايمانه يكون شراح صدر صاحبه للاسلام قال الله تعالى افمن شرح الله صدره للاسلام وهو على نور من ربه ليس هو كغيره ما شرح الله صدره للإسلام وأحب الإسلام واطمعنا إلى الإسلام وجعله الله على نور من ربه الإيمان نفسه نور نور من الله يكتفه الله في قلوب عباده في قلوب من شاء من عباده وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام من أراد الله له الهداية المراد بالهدايه هنا هداية التوفيق والإلهام من يريد الله له أن يهديه هداية التوفيق والإلهام يشرح سدره للإسلام يفسح سدره ويوسع سدره ويحب سدره ويحب الإسلام ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يسعد في السماء الاراده هنا الاراده الكونية ليست إرادة الشرعيه وما يريد أي ظل من سبق في علم الله تعالى ظلاله وشقاوته يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يسعد في السماء يرى الإسلام صعبا عليه جدا كالذي يحاول أن يتسعد في السماء بدون سلم وما أسعبه هكذا يكون الإسلام أمامه من أراد الله ضلاله وشقاوته بالإرادة الكونية فالهدى والتوحيد من اعظم أسباب شرح الصدر ومن رزق الله توحيده إخلاص العبادة له ومن شرح الله صدره وهدى من هداه الله ووفقه ينشرح صدره للإسلام وأما الشرك اتخاذ الندم مع الله وتعلق القلب بغير الله ومخافة غير الله ورجاء غير الله والاعتماد على غير الله من من أسباب الضلال ومن أسباب ضيق الصدر من وكره الله إلى نفسه أو إلى أحد سواه طمعه في غير الله ورجاؤه في غير الله وخوفه من غير الله ومحبته لغير الله من ابتني هذا الابتلاء فقد انشراح الصدر وأصيب بضيق الصدر ويعيش دائما في قلق ولا يجد أنينة وراحة فالعبد الذي رزقه الله توكل عليه والخوف منه ومحبته ومراقبته والشوق إليه والانس به هو الذي يعيش مرتاح مرتاح البال في الدنيا ولا تؤثر فيه مشاكل الدنيا ومصاعبها لا شيء يقول بينه وبين السير إلى الله وليس معنا ذلك أن المتوكلين على الله وان الصادقين مع الله لا تصيبهم المصائب ولا تحل بهم النوازل لا قد يكونون اشد الناس امتحانا اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل ولكن ما هم فيه من الاطمئنان الى الله ومن محبه الله ومراقبه الله هذه المعاني تهون عليه مشاكل الدنيا ومصاعبها وما يصيبه من البلاء ومنها من تلكم الأسباب أسباب شراح الصدر النور الذي يتركه الله في قلب العبد المؤمن نور الإيمان الذي يورثه محبة الله ومراقبة الله والخوف من الله وهو نور الإيمان فإنه يشرح الصدر ويوسع الصدر ويفرح القلب ودائما هو ليس دين كده. فإذا فقد هذا النور من قلب العبد النور الذي يغذفه الله في قلوب من شاء من عباده إذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق ووقع في حرج وفي ضيق وفي نكد وصار في أضيق سجن وأصعبه وهو يحسب أنه يعيش خارج السجن ولكنه في سجن في سجن وفي أضيق السجود لأنه فقد من فقد مراقبه الله ومحبه الله والانس لله فهو في سجن. نعم وقد رويت النبي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا دخل النور قلبا فسح الشاح قال وما علامه ذلك يا رسول الله قال الانامه الى دار الخلود والتدافع عن دار الظلم والاستعداد للموت قبل رزوله i w tym momencie, gdybym nie był w من znaleźć się w tym momencie, gdybym nie był w stanie znaleźć się w tym momencie, gdybym nie był w stanie znaleźć się w tym فمن العلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو العلم النافع فأهله أشرف الناس صدارا ووسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وطيبهم عيشا ومنها أن رسول الله وقد روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل النور القلب القلب المُؤمن انفسه والشرح قالوا وما علامه ذلك يا رسول الله قال الإنابة الى دار الخلود الرجوع للعمل لدار الخلود للجنة والتجافي عن دار الغروب وعدم الاهتمام بدار الغروب والابتعاد عما يسبقه الشقاء في دار الغرور لا تغره دنيا ولا يغره بالله الغرور الشيطان يتجافى عن هذه المعاني فينتجوا إلى الله ليس للعبد باختياره وقوته وتدبيره وسياسة أن يفعل ذلك ولكن يرزق الالتجاء إلى الله ليرزقه الله العمل والحرص للعمل لدار الخلود وليرزقه الله الاعراض عن أسباب عن أسباب الغرور في هذه الدنيا الأمر كله بيد الله كما قال عمر رضي الله عنه الأمر ليس منها هنا الأمر منها هنا هذا يقول عمر رضي الله عنه الأمر من عند الله ومن رزقه الله ومن علامة التوفيق أن يرزق العبد الانتجاء إلى الله في كل لحظة وأن يتبرأ من حوله وقوتي إلى قول الله وقوة الله ومن اختياره وشقارته إلى اختيار الله فيطلب من الله الاختيار أن يختار له سبب أسباب السعاده فقال والاستعداد للموت قبل نزوله الاستعداد للموت بأن يقوي إيمانه ويعمل صالحا لأن العمل الصالح يزيد في الإيمان ويقوي الإيمان ويبتعد عن المعاصي المعاصي تضعف الإيمان. ويضبث الإيمان بالمعاصي ويذهب نور الإيمان كله أو بعضه ببعض المعاصي كالكبائر والموبقات فيصيب العبد من انشراه صدره بحسب نصيبه من هذا النور على حسب ما يرزق من نور الإيمان يتفاوت العباد في انشراه الصدور وفي ضيق الصدور وكذلك النور الحسي والظلمة الحسية هذه تشرح الصدور وهذه تضيقك والتوفيق بيد الله ومنها من أسباب شراح الصدر العلم فإن العلم يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا والجهل يورث يورث القلب الضيق والحصر والحبس فكلما اتسع العبد في العلم أو اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع وليس هذا لكل علم العلم له معاني العلم اوسع اوسع مفهوما ولكن ما هو العلم الذي يورث شراح السدم ويقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى العلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نتحدث عن العلم في مثل هذا المقام لا نتحدث عن العلوم المعلومة لدى كثير من الناس علوم الدنيا يستوي فيه المسلم والكافر ولكن العلم الذي يخص العبد المؤمن ويشرح صدره ويقربه من ربه العلم الموروث عن هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم علم يعرف به ربه ويعرف به دينه ويعرف به نبيه ويعرف به الفرق بين دار الغرور ودار القلود وهو العلم النافع فأهله أشرح الناس صدره من رزقهم الله العلم أهل هذا العلم أسرعوا الناس صدرا وأحبهم للإيمان وأحبهم لله سبحانه وتعالى وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا ولو كان أهدهم أفقر آل الأرض تجده في, في الشراء وطيب حياة تطيب له الحياة الفقر والمرض والمصائب والاحراج وتسلط العداء كل ذلك لا يكدر عيشه قال ما علم او وثق صلته بربه ويعيش مع ربه فهو في اطيب عيش هذه الاعراض البشريه التي لا يسلم منها بشر لا تضيق حياته وقد كان رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم اختار الفقر على الغنى، وقد يخرج من بيته لا يوقظ في البيت أيام لا توقد في بيته أيام النار قد يخرج من بيته معتاجا إلى لقمة عيش ويخرج أبو بكر ويخرج عمر ويجتمعون في بستان أحد الصحابه ويتناولون نوعا من الرطب هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يعيش مرتاح البال يقف لربه طول الليل حتى تتورم قدماه ويقال له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر ولماذا يا رسول الله عليه الصلاه والسلام فيكون جوابه افلا اكون عبدا شكورا تلك الحياه الضيقه كان عاش هنا في تلك الحجره الضيقه ليس فيها ما في م... ما في بيت افقرنا اليوم لا توجد هناك غرفه نوم ومجلس خاص ومطبخ خاص وكذا وكذا حجره واحدة يصلي فيه ليلا وأهله معترضة بين يديه وهو يصلي فاذا اراد ان يسجد غمز رجلها لترفع رجلها ويتمكن من السجود البيت فيه ضيق ومظلم مثل هذه آل الحياة لم تؤثر في سيره إلى الله وفي دعوته إلى الله جاداً في السير إلى الله إلى أن التحق بربه سبحانه وتعالى وهكذا الذين تأسوا بي من أصحابه ومن عباد الله الصالحين لا تكدر على عن مشاكل الدنيا حياتهم يعيشون في اطيب عيش وفي سبيله الى الله نحن ومنه من أبى أن يسخر من بكل قلب وإقبال عليه والترعم بالعبادة فلا شيء أشرحه العبد من ذلك حتى إنه لا يقول إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فاني إذن في عيش طيب وللمحبة تأثير العجلون في شراح الصدر وطيب النفس ورعيم قلب لا الا إلا له نحس به وكلما كانت المحبة اقوى أشد كان الصدر أرسح وأشاح ولا يطلق إلا عند رؤية البطارين الفارغين من هذا رؤيته رؤيتهم قناعينهم ومخابتهم حمى الطفل من w tym momencie, gdybym nie był w stanie znaleźć się w tym momencie, to była wola, była wola, była wola, była wola, była wola, była wola, była wola, była wola, الأرض wola, الأرض wola, była wola, była wola, była wola, była wola, ونعيم الروح وغذارها ودوارها وحياهها وقره غيرها وهي محبه الله وحده في قتل القلب والجذار قوى الميل والاراده والمحبه كلها اليها إليه؟ هنا بهذا العنوان يتحدث عن محبه الله تعالى من ذاق من حلاوه محبه الله الا وهو العلامه بن القيم فلنسمع له ومنها من أسباب شراح الصدر الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبة الله بكل القلب والإقبال على الله والتنعم بعبادة الله يقول العلامه ابن القيم فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك حتى إنه لا يقول إن كنت في الجنه في مثل هذه الحاله فاني اذن في عيش طيب يدرك انشراح القلب وانشراح الصدر وتعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى يرى نفسه كانه في جنه فيقول إن رزقه بالجنة في مثل هذه الحاله انا في عيش طيب ويقول وللمهبة تأثير عجيب في شراح صدر محبه الله تعالى وطيب النفس ونعيم القلب لا يعرف ذلك إلا من له حس خاص وضوء خاص لهذه المحبة وكلما كانت محبة الله أقوى وأشد كان الصدر أفتح وأشرح ولا يضيقه إلا عند رؤية البقالين الفارغين من هذا الشأن المرابب بالبقالين الفارغين الذين فقدوا محبة الله وفقدوا شراح الصدر بالإسلام ويعيشوا عيشة الحيوان فرؤية هؤلاء أدن في عين المحب ومخالقة حمى روحه وإنما يحس بالتعب والنكد عندما يرى المعرضين عن الله المعرضين عن الله الضبقالين الذين لا يعملون في سبيل السير إلى الله تعالى ويتأسف من رؤيته ومن أظم أسباب ضيق الصدر، الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكر الله من أصيب بالغفله عن ذكر الله تعالى الذكر القلب قبل الذكر اللساني وذكر اللسان الأدوب الذي ليس معه ذكر القلب لا يجدي ولا يقرب من الله ولكن ذكر القلب قول الجمع بينهما ذكر اللسان مع ذكر القلب يلزم العبد. محبة الله والانتجاء إليه ويؤثره يؤثر محبة الله على محبة غيره ومن فقد ذلك وعلق قلبه بغيره عذب فان من أحب شيئا غير الله عذب به من اصيب بمحبة غير الله كائنا ما كان دنيا. دار سيارته شيخه زميله ايا كان من احب شيئا غير الله محبه تفول بينه وبين محبه الله اما ان كانت محبه عباده مع التدلل والتعظيم ذلك الشرك الاكبر والكفر البوائر ما أحب غير الله محبة كمحبة الموحدين لله رب العالمين أي محبة عبادة فيها التذلل وفيها التعظيم وفيها الخشية مثل هذه المحبة صرفها لغير الله تعالى يعتبر الكفر بالله ويعتبر أن ذلك الذي أحب وشيخه الذي علق به قلبه وأحبوا هذه المحبة العظيمة جعله شريكا لله فالله سبحانه وتعالى يتركه ويكله إلى شيخه فماذا يصنع له شيخه وإن كانت المحبة من النوع الآخر كان احب أن أحب غير الله وتلك المحبة أثرت في سبيل العمل الإسلامي حاولت حالت بينه وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فآثر الحياة الدنيا وتملق لغير الله ونسي رب العالمين الذي معه وإن كانت هذه المحقة لا تصل إلى درجة الكفر والشرك ولكنها محقة خطيرة سوف يسأل لماذا سكت على المع؟ لماذا سكت على المنكو ولماذا سكت عن الأمر بالمعروف ولماذا سكت عن النصر ويكون جوابه خشيت منهم يا رب ويكون الجواب أن أولى بالخشية والخوف. هذا النوع من المحبة أيضا من أفقر أنواع المحبة لغير الله تعالى وهذه المحبة سجن قلبه مزجون عن محبة الله فما في الأرض أشقى منه ولا أكسف بالا لأنه دائما قلب الإنسان يتقلب لعل الذي أعبه وعلق به قلبه ورجاء وطمع فيه ربما يقلب عليه لذلك دائما مشغول البال ولا انكد عيشا منه ولا أثعف قلبا منه فهما محبتان محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب يذكرنا هذا الموقف موقف شيخ الإسلام النذلي أيام المحن عندما كان يرحل بين دمشق وبين القاهرة وبين الإسكندرية ويعدب يخفى من هنا ثم من هناك فيقول ماذا يصنع اعدائي وخصومي جنتي في قلبي حيثما رحت نفي سياحه وسجني خلوه وقتلي شهاده وهل يصنعون اكثر من هذا ولناك شيء رابع لا إما القدس أو النفس أو السجن في كل ذلك يرى لنفسه لذة وطمأنينة وأن جنته معه هذا الذي يتحدث معنا الآن تلميذه رحمهم الله محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها بل حياتها وقرة عينها ألا وهي محبة الله وحده بكل القلب حتى لا يدخل في قلبك مع الله أحد لذلك يقول بعضها للعلم القلب بيت الرب لا يسكن فيه غير الله وان اسكنت في قلبك مع الله غير الله تركك وترك قلبك وخرج من قلبك وهلقت والجذاب قوى المين والإرادة والمحبة كلها إلى الله سبحانه وتعالى لذلك تبون عليه الدنيا بكل ما فيها من ذخارفها ولذاتها ونكدها ومصائبها نعم النفس من أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل حال وفي كل موقع وللذكر تأثير عجيب في شراح الصدر ونعيم القلب وللغفرة تأثير عجيب في ضرقه وخمسه وعلامه النوع الثاني محبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر وهي محبة محبة كمحبة الله أو محبة تحول بينه وبين محبة الله وبين السير إلى الله وبين العمل بمرضات الله هذه المحبة سجن وعذاب ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره سبحانه وتعالى على كل حال. وان لم تستطع على مداومه ذكر اللسان مع القلب عليك ان تداوم على ذكر القلب وهو سهل ميسور لمن يساله الله عليك ان يكون الله على بالك دائما وابدا تذكر انه يراك ويسمعك ويرى مكانك ويرى من لا يخفى عليه شيء من امرك إذا كنت دائما على ذكر لهذه المعنى وانت على خير ويسبب هذا انشراح الصدر وفي كل موت اينما كنت فللذكر تاثير عجيب في انشراح الصدر يقول العلامه ابن القيم للذكر تاثير عجيب في انشراح الصدر هكذا يقول من جرب ونعيم القلب وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحرسه وعذابه فنسأل الله لنا ورفض السلام نعم ومنها تحسان للخطة ونفضهم بما يمكنهم من الماء والجاه ونفض بالبدل وأنماء والإحسان فإن كريم ومحسين أشرح للناس صدرة واتبوا النفس وأنحمهم القلبة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 وأن تتسع عليه وكلما وكلما عمل بخير بالصدقه لزمت كل كل حلقة المكانها لزمت كل حلقة المكانها وأن تتسع عليه فهذا مثل شرح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه ومثل ضيق صدر بخير وانحصار قلبه ومنها الشجاع فإن الشجاع من شرح الصدر واسر المطام منتسر القلب والدمام أضرب الناس صدرا وأحسرهم قلبا لا فرحة تراه ولا صرور ولا لدت تراه ولا نعيوه إلا من جنس ما للحيان البهيمي وأما صرور الروح وردتها ونعيمها وابتهاجها ومحارم على كل جبال كما هو محارم على كل مخلق وعلى كل معدد عن الله سبحانه ظاهل عن ذكره جاهل به وبأسمائه تعالى رصماته ودينه وتعلق الطلب لغيره وإن هذا النعيم انه ان تصير في قبر ياوما في وجنة فذلك القبر جنة تصير و... جنة وجنة. وجنة. الطيب في قبل ياوما سجنا فحال القلب في القبر كحال القلب في نكتفي بهذا المقدار والى غد ان شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على غير الخلق محمد والي وصحبه <تصفيق> على العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يعدد أسباب شراء السدر ومنها أهل إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدل وعن وعد إبسان فإن خير الناس أنفعهم للناس وإذا سعى العبد في نفع عباد الله بما مكنه الله من المال والجاء بالوساطة والشفاعة والنفع بالبدل وعنواه الحسان هذه المعاني الكثيرة من معاني الحسان مما يشرح صدر العبد فإن الكريم المحسن اشرح الناس صدره واحبهم اسلاما وأطيبهم نفسا نفسه قلبا من جبله الله على احسان لعباده الى عباده والبذل والعطاء يكون دائما صدره منشرح وطيب, وطيب ونفسه ونفسه طيبة لا حسد فيه ولا بود والبخيل الذي ليس فيه إحسان أناني لا يعرف إلا نفسه أضيق الناس صدرا وأنكبهم عيشا يعرس على التحسين تعصير المال وعلى تعصير الجاه وتعصير المناصب والمحافظة على ذلك وإكثار ماله ودائماً هو في نكد من الحياة وعضاً همما وغم همه وغمه في دنيا لا يهتم شيء من أمور الآخرة. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مثلا للبكير ومثلا للكريم المتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان درعان درعان من حديث وبالنسبة للمتصدق كلما هم بالصدقه اتسع هذا الدرع حتى ينزل لأن الدرع أول ما يدخل فيه الإنسان برأسه فينزل إلى ثديه إلى أن ينزل فيجر على الأرض فيعفي أثره هذا مثل الكريم المتسدق أما الآخر فكلما يهم بالإنفاق والصدقه لزمت كل حلقه من الدرع مكانها فلا تتسع فتتضيق عليه المراد ان الجواد اذا هم بالصدقه والاحسان انفسح له صدره وقابت نفسه وتوسعت في الإنفاق نفسه ورغب في العقاء والبدل ولا يجد راعة ولذة لماله إلا حين ينفق لذلك قيل نعم المال السالح للرجل السالح وأما البطيل إذا هدث نفسه بالعقاء والصدقه والانفاق ضاقت نفسه وضاق صدره وبخلت يده فاخذ في الهم والغم ماذا يفعل وربما يقر الى الاخراج ولكن يخرج المال وهو في ضيق وهم وغم ويقول الحافظ ابن حجر حافظ الحافظ ابن القيم رحمه الله فهذا مثل شراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه ومثل آخر لضيق صدر البخيل وانحسار قلبه ثم يقول من الأسباب لشراح الصدر أن يردق الإنسان الشجاع فإن الشجاع منشرح الشجاع واسع البقان البقان الحزام للقطب الذي يكون تحت بطن البعيد وهذا مثل يقول القائل منهم إذا أراد أن يصف الأمر بشدة التقت حلقتا البقان اذا التقت حلقتا البقان معنى ذلك اشتد الامر وان الشجاع بقانه واسع متسع القلب واما الجبال فاضيق الناس سدرا واحشرهم قلبا لا فرحه له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم الا من جسم مال الحيوان البهي الفغل والجبن صفتان متلازمتان كما ان الكرم والشجاع صفتان متلازمتان اذا رايت الانسان يبذل ماله بسخاء فاعلم بانه شجاع سوف يبذل نفسه وروحه ومن يبخل ببذل ماله سوف لا يسخى ببذل روحه ونفسه وهما صفتان متلازمتان الجبان والبخيل لا يفرحان الا كما يفرح الحيوان البهيم اي بشهوة بطنه وفرجه ولا يفرح واما فرح الصروف فرح الروح ولذة القلب ولذة روحي لا فرح له ولا لذة ولا نعيم فرح الروح فقد ولذتها ونعيمها وابتهاجها هذه المعاني محرمة على كل جبان كما هي محرمة على كل بخيل، لذلك لأن البخيل كما أنه بعيد من الناس، بعيد عن الله، بخلاف الكريم وعلى كل معرض كذلك النعيم، نعيم الروح أو سرور الروح ولذة الروح ونعيم الروح محرم على كل معرض عن الله. لا يبتقي فيما عند الله لا يرجو ثواب الله يريد أن يعيش فقط في هذه الحياة غافل عن ذكر الله لا يذكر الله لا بقلبي ولا بلسانه وهذه المعاني محرمة على جاهل بربه لا يرفع رأسه ليتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته بل لا يعلم شيئا من أسماء الله تعالى وصفاته جاهل معرض لا يعلم بأن الله هو الحي القيوم وأنه الرحمن الرحيم ليتوسل بهذه الأسماء إلى الله يجهل هذه المعاني كلها ويجهل دينه ومبادئ دينه الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم علما بأن المرأة إنما يسأل في قبره أول ما يسأل عن ربه ودينه ونبيه ويقال له ما ربك وما دينك وما نبيك وربما قيل له ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم الجاهل لدينه الجاهل لهذه الأسئلة وغير مستعد للإجابة عليها ليس له سرور ولذة في دينه وروده فيقول الشيخ رحمه الله إن من كان متعلق القلب بغيره كذلك يُعرم هذا الإنشراء وهذه اللذة وهذا السرور وهذا النعيم من كان دائما قلبه متعلق بغير الله إن حصل له شيء من اللكة والمصائب والأمراض لا يقول يا الله وإنما يقول يا فلان وبجاه فلان وبركة فلان وقلبه معلق بغير الله وهذا يحرم إنشراح السد ونعيم الروح فيقول الشيخ رحمه الله تعالى وان هذا النعيم والسرور الذي يتمتع به المؤمن الموحد يسير في القبر رياضا وجنه يتحول سروره وفرحه وانشراف صدري اذا دخل القبر تحول الى رياض وجنه لان القبر اما روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النيران وذلك الضيق الذي يحسه غير المؤمن والحصر والحبس ينقلب في القبر عذابا وسجنا اذا فحال العبد في القبر كحال القلب في صدره واذا اردت يتحول سروره وفرحه وانشراف صدره إذا دخل القبر تحول إلى رياض وجنة لأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران وذلك الضيق الذي يحسه غير المؤمن والحصر والحبس ينقلب في القبر عذابا وسجنا إذاً فحال العبد في القبر فحال القلب في صدره وإذا أراد الإنسان أن يعرف ما الذي يحصل له في قبره فلينظر, إلى ال... فلينظر حال قلبه في صدره كيف قلبه في صدره إذا كان شرحاً مصروراً فرحاً لنعمة الله وبالقرب, وبالقرب من الله فليعلم أن حاله في القبر يشبه هذا نعيما وعذابا وإذا كان طيب الصدر معبوسا في حسرة وحبس في هذه الدنيا قلبه في صدره يكون في القبر في عذاب وسجني ليس له انطلاف فيقول الشيخ هذا بالنسبة لمن يداوم لمن تلازم هذه الحالة نفيا واثباتا أما ما قد يحصل لإنسان الانسان للإنسان من الإشراه أحيانا ومن الضيق احيانا لظروف قارئة لا عبرة لذلك لا وانما العبره لملازمه ذلك والمداومه والله المستعان نعم تعالى قال قولنا ان <تصفيق> فمن هو الا ان يغفر له من الله ان الله هو الذي يغفر ويعاقب بينه وبين عشونه فمن الانسان اذا عثر اصابته ليست شفاء ولكن ما ومنها سبعة هذه تستحيل من علام ومنها بل من أعظم، من أعظم ما يشره صدر المؤمن، اخراج دغل القلب الدغل من امراض القلب من الحسد والحقد وسوء القلب والهرس وقول الامل من في قلبه الحسد والحقد على عباد الله ومن في قلبه يطول الأمل في هذه الحياة والحرص على جمع المال وتنميه المال وعبد المال من كان مشغولا بهذه الأمراض القلبية لا يحصل له شيء من انشراح من الصدر الحسد تمني زوال نعمة الغير سواء كانت النعمة حسية، إذا رأى ما أنعم الله عليه بالمال، كره وضاق صدره، واتمنى أن تزول هذه النعمة، سواء انتقلت إليه أو زالت إلى أي ولا يحب ولا يستطيع أن يرى نعمة الله على عباد الله، هذا الحاسد. سواء كان نعمة المال كما قلنا أو نعمة الجاه نعمة المناصب نعمة العلم نعمة الصحة نعمة قوة السمع وقوة البصر وقوة البدن هذه النعم كلها لا, يت... لا يقيم الحاسد أن يراها على غيره بل يرى بل يتمنى أن تزور هذه النعمة والحسود دائما في ضيق وهو في حرب مع الله قبل عباد الله لأنه معترض على الله فلسان حاله يقول يا رب لماذا أعطيت فلانا كذا وكذا؟ من المال والجاه والعلم والمنصب وغير ذلك يعترض على الله من أين له الشراء السطح من يعترض على ربه ولا يرضى بإسمته لذلك ينسأه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول على المرء أن ينظر إلى من دونه لئلا ينسى ما عليه من النعم اذا كنت متوسط الحال لا تنظر الى من فوقك في كثرة الاموال وكثرة الثراء وغير ذلك ولكن انظر الى من دونك ما من فقير الا هناك من هو افقر منه اذا كنت تتمتع بالصحة والعافية هناك المرضى وإذا كنت بأليل ما في اليد هناك الفقير الملسق بالتراب عديم لا يملك شيئا إذا نظرت إلى من دونك في النعم من دونك في الصحة شكرت نعمة الله التي انت عليها وانت فيها ويزيدك من فضله سبحانه واذا نظرت إلى من فوقك نسيت ما أنت فيه من النعم وصرت مشغول البال وربما دخل عليك الحسد وتمنيت لو زالت تلك النعم لألا تراها ووقعت في حرب مع الله وهذه مصيبة يصاب بها مرض القلوب كذلك اساءه الظن بالناس واتهام الناس بما فيهم وبما ليس فيهم وانشغالك ليل نهار بطول الأمل كانك تريد أن تعيش في هذه الدنيا ولا تموت وتهرس على جمع المال وتسعى وتفكر تفكيرك كله في الحرس وطول الأمل هذه من الأمراض القلبية التي تسبب ضيق الصدر والدغل من الصفات المذمومة التي توجب ضيق ضيقه وعذابه وتحول بينه وبين حصول البر والعافية من الأمراض فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج من قلبه تلك الأوساف المذمومة التي وصفناها لم يهب من انشراح صدره بقائل لا يتحصل على شيء مذكور وغايته أن يكون له مادة تعتوران على قلبه وهو للمادة الغالبة عليه منهما إما مادة الصلاة والشراح الصدر وإما مادة فاسدة كالحسب فهو للغالب منهما ومنها نعم ومنها ترى بطول النهاية ومن ترى بطوة استماعها المحالة ومن النوم لأن نعمل المطولة منهما ومن أخير منطل تحسره وتحبسه بها الدنيا وعلاقنا ولا الله هذه o ma antena tycha, o ma głosu chata, o ma sztuka słowna. co w którym w jest يقول الشيخ رحمه الله تعالى من أسباب انشراح السدق ترك فضول النظر النظرة الأولى إذا وقعت على امرأة اجنبيه النظرة الأولى لك لا تحسب عليك. وإن عدت النظر هذه هذه النظرة من فضول النظر فهي عليه والاكثار من هذه النظرة من فضول النظر اي زير ما أبيها لك وما وقع من أول مرة والاكثار من فضول الكلام مما يضيق الصدر ويسبب قزوة القلب كثرة الكلام إنما يفيد في تلاوه كتاب الله وفي ذكر الله ومذاكرة العلم النافع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوعد والإرشاد أما فضول الكلام الذي زاد على ذلك فيما لا قائل به من قيل وقال. مما يسبب قسوة القلب ويفقد الإنسان انشراح صدره بسبب ذلك ومن ذلك الاستماع الاستماع إلى الملهيات إلى الاغاني إلى ما يلهيك عن ذكر الله وعن الصلاة يذهب بالشراح الصدر ويسبب قسوه القلب بل يميت القلب إذا استمر الإنسان على ذلك ومن ذلك المخالطه المخالطه الزائدة وهذه من اخطرها المخالطه تسبب الغيبه والنميمه وضياع الوقت في قيل وقال المخالطه المطلوبه مخالطه الخيار في طلب العلم وفي ذكر الله والمذاكرة النافعة المخالطة التي تذكرك بالله وتهدوك إلى الله أما مخالطة السفهاء الذين لا, لا تستفيد منها إلا قيل وقال إلا الوقوع في أعراض الناس إلا الغيبة وإلا تضيع الوقت فيما لا قائل تحته هذه من الأمور التي تذهب بانشراح الصدر وتسبب قسوة القلب والأكل الزائد والنوم الزائد كذلك لأن الأكل الزائد وشرب الزائد يجلبان النوم النوم الزائد وهذه مما يورث الغفلة كثرة الأكل فوق اللازم وكثرة الشرب وكثرة النوم من الأسباب التي تورث الإنسان الغفرة عن ذكر الله وقسوه القلب ومما يوصف له في الآمنة الأخيرة اعتبر هذا الشهر الشهر الذي يكثر فيه الإنسان من الأكل والشرب وجميع الملذات ثم النوم يبذي الإنسان طول نهاره أو جل نهاره في النوم وإذا جاء الليل تناول من كل ما لذ وقار، ويقرب الإنسان في هذا الشهر كل ما لذ وقار، كانه يتشفى في الليل، أما أحسه في النهار، ماذا أحس؟ وإنما هو في نوم عميق. المفروض في هذا الشهر أن يبتصل الإنسان على الكفاف من العيش. وعلى تخفيف النوم والتقليل من الأكل والشرب والاقتصاد على ما يستعين به على الصيام والقيام وذكر الله تعالى وأما الإختار من ذلك فيذهب بلذة القاعة لا يحس للقاعة لذة ولا يجد في نفه شراء مشغول البال كيف يجمع؟ وكيف يتناول وكيف يهضم هذا كل همه ومن وصل إلى هذه الدرجة اشترك البهائم فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وغموما تتحول إلى الآلام وإلى الغموم وإلى الهموم في القلب همه وغمه في هذه الأمور في بطنه وفرجه ويضيق صدره ويعدبه بل غالب عذاب القبر بل غالب عذاب الدنيا وعذاب الآخرة من هذه الأمور خصوصا المخالقة لأن المخالقة كما قلنا تسبب النميمه وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين. واخبر أنهما يعذبان وما يعذبان في كبيره ومما ذكر أن احدهما كان يسعى بالنميمة بين الناس والإفساد بين الناس وما وصل إلى هذه الدرجة إلا بكثره المخالطه يقول الشيخ رحمه الله فلا إله إلا الله ما أضيق سدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم إنه لضيق صدر، ولكن لا يحس إلا إذا أفق وما أنكد عيشه وما أسوأ حاله وما أشد حسر قلبه فقلبه محبوس ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب في كل خصله من تلك الخصال. من الانفاق والشجاعة والاقدام والسخاء وذكر الله تعالى ضرب بذلك بسهم وكانت إمته دائرة عليها وحامية حولها فلهذا نصيب وافر من قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم نعيم في الدنيا ونعيم في الآخرة السرور بالله وشراه صدره بدين الله والتلذذ بطاعة الله هذا نعيم في الدنيا قبل نعيم الآخرة وإن الفجار لفي جحيم جحيم في الدنيا في هم وغم وضيق وعذاب قبل جحيم الآخرة وبينهما مراتب متفاوتة لا يحسيها إلا الله سبحانه وتعالى سنة صلى الله عليه وسلم كان أكبر من الخلق هذا الشرق nie ma zamiaru, że nie ma zamiaru, że nie ma zamiaru, że nie ma zamiaru, że nie ma zamiaru, że nie ma zamiar, że nie ma zamiar, że nie ma zamiar, że nie ma zamiar, że nie ma zamiar, że nie ma zamiar, że nie ma يقول الشيخ رحمه الله تعالى والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل, أكمل الخلق في كل صفة يأثن بها انشراح السدق وانك على خلق عظيم هكذا أثنى الله عليه وفي اتساع القلب وفي قرة العين وعيات الظهور وصلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هذا الشرح والحياة وقرة العين مع ما قص به من الشرح الحسي وأكمل الخلق متابعة له اكمل ومشراحا ولذتا وقره عين كلما يكون العبد اكمل في اتباعه صلى الله عليه وسلم يكون اكمل انشراحا للصدر ولذتا وقره عين ولا حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقره عينه ولذته روحه ما ينال فهو صلى الله عليه وسلم في ذروه الكمال في شرح السدر وفي رفع الذكر رفع الله له ذكر حيث لا يذكر الرب سبحانه وتعالى إلا ويذكر معه رسوله عليه الصلاة والسلام في الشهادتين في الأذان والاقامه وفي السلام وفي كل ما يذكر الرب سبحانه يذكر معه نبيه هذا من معاني رفع الذكر له صلى الله عليه وسلم ووضع الودر عنه لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه عليه الصلاة والسلام والله المستعان ويقول الشيخ وهكذا لأتباعه نصيب من حفظ الله لهم وعصمته إياهم ودفاعه عنهم وعزازه لهم ونصره لهم بحسب نصيبهم من المتابع كلما يكون الإنسان أعمل في الاتباع يكون أعب بحفظ الله تعالى ونصره وتعزيزه ولا يمنع ذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى يبتلي أحيانا أتباع نبيه عليه الصلاة والسلام كما امتلاه هو في حياته لرفع درجاتهم وما يحصل لهم من الابتلاء لرفع درجاتهم وما يحصل لهم من العبد والنصر والتعزيز إكرام لهم نعم قصد النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام لما كان مقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات خبارها عن المعوقات وتغيير قوتها الشهوانيه تستعبك بقلب ما فيه واكس سعادتها ونحيمها وفهول ما تسهل فيه مما فيه خلافها الحظمية وأكثر الكبار من من حدتها وصورتها ويتمتلوا بحارب أكبات الجامعات من المسرعين وتضيق مجال الشيطان كالعمت بتضيق مجال الطعام والشراب وتجب سقوى لأعطاء عن استرسالها لحكم قبيعة وما يقروا في معاشها فيما يقروا في معاشها ومعادية وسلم كل هدم منها وكل قوة عن رباحه وسلم الرجال وهو الرجال المنتظرين وحبه المحاربين فليعطي الاموال ومن ضربه قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى فاسرون في هديه صلى الله عليه وسلم في السيام وما تقدم من اسباب انشراح السدد وأسباب ضيق الصدر جعل الشيخ تمهيدا للخوض في مباحث الصيام، ومن تنبه لتلك الأسباب أسباب انشراح الصدر سهل عليه أن يفهم أسرار الصيام، لذلك قدم هذه المقدمة وبدأ الآن في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيام. ولما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات هذه من مقاصد الصيام، حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات ما في إعايات العامة زيادة على المعقولات والمشروبات من فضول الكلام وكثرة المقالبات ما تقدم وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها لأن اتباع الشهوات والاسترسال مع الملذات طول حياتك قبل أن يمر عليك في سنتك ما يهدل نفسك ويعدل شهوتك يلحقك بالبهائم البهم وقبول ما تزكو به مما فيه حياته الابديه الحياه الحيوانيه يشترك الانسان فيها مع الحيوان وينبغي ان تكون للانسان حياه زائده وأسعد من حياه الحيوان ويكسر الجوع والظمر من حدتها وثورتها من حدة الشهوة وثورة الشهوة الجوع والضمأ دواء لذلك ويذكر, الرب ويذكر العبد بحال الأكباد الجائعة من المساكين وربما ما كان يظن أن هناك جائع هناك من يحتاج إلى الطعام وهناك من يحتاج إلى الشراب وهناك المحتاجون ربما ما يخطر بباله لكن إذا جاء وعطش وضمئ وخصوصا لأولئك الذين يكدون ويعملون وهم صائمون لا يلازمون الفراش كالمرضى في صيامهم هم الذين يحسون هذا الهساس وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب إذا ضاقت مجاري الطعام والشراب ضابعة مجاري الشيطان لأن الذين يسترسلون مع الشهوات ويكثرون من الأكل والشرب هم الذين يتمكن منهم الشيطان لأمرهم بالفعشاء والمنكر وقال الشيخ رحمه الله تعالى وتهبس قوه الأعظم عن استرسالها لحكم الطبيعة في ملذاتها فيما يضرها في معاشها ومعادها ويسكن الصيام كل عضو منها وكل قوه عن جماعه لئلا تسترسل مع طبيعتها وتلجم ويلجم الصيام بلجام فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضه الأبرار والمقربين بالنسبة لمن احترم الصيام ولم يقتصر من الصيام على ترك الأكل والشرب فقط، ولكنه ترك اللغو وترك الكذب وترك الغيبة وقلل من المخالطة. هؤلاء هم الذين يستفيدون من سياط نعم رأي رب العالمين نبلي سائلاً وإن الصائم رأى أروشا إنما عصى أروشا وجاء الطعام والشراب من أجل حبوده والعباد قد ويعود منها وزوجها من افتراس الله اما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من اجل مهبوط فهو امر ما يقوله عليه مشهد فذلك حقيقه الصوم فلنفهم الان معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه كل عمل ابن ادم له الا الصيام فإنه لي وأنا أجديني ما معنى هذا الكلام لذلك يقول الشيخ وهو لرب العالمين الصيام لرب العالمين من بين سائل الأعمال أليست الأعمال كلها لله رب العالمين بل كلها لرب العالمين ولكن للصيام مذية ميزة أن سائل الاعمال حتى اضاف الله الصيام الى نفسي قال الا الصيام او الا الصوم فانه لي وانا اجذيبي ذلك فان الصائم لا يفعل شيئا ليست هناك حركه عمل يعمله وانما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده ايثارا لرضا وقلبا لمحبته إذن الصيام ما هو الصيام ترك محبوبات النفس وتلد ذاتها ترك محبوبات النفس وتلد ذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته هذه حقيقة الصيام الصيام إذن ترك محبوبات النفس وترك شهوات النفس وملذات النفس بشرط أن يكون ذلك ايثارا لمحبة الله ومرضات الله وهذا المعنى سر بين العبد وبين ربه لا يضغل عليه سواء والعباد ماذا يرون والعباد إنما يضغلعون على ترك المفطرات الظاهرة رؤوا أنه لا يأكل ولا يشرب لكن هل يعلمون تلك الأسرار التي بينه وبين ربه لا لا يعلمون لماذا ترك. لأنهم لا يطلعون على ذلك السر ذلك السر لا يطلع عليه إلا الله قومه ترك محبوبات نفسه وملذات نفسه إيصال لمحبة الله ورد الله هذا الإيصال هذا المعنى هو سر الصيام وحقيقة الصيام وهذه الحقيقة سر بين العبد وبين ربه مرة أخرى وهو هي سر بين العبد وربي لا يطلع عليه سوى سوى رب العالمين والعباد قد يطلعون منه على ترك المفقرات الظاهره هذا كل ما يعلم العباد من العبد واما كونه ترك طعامه وترك شرابه وترك شهواته شهواته من اجل معبوذه لا لشيء آخر لا رياء ولا سمعه ولا صحة ولا عادة ولا ليذكر ويثنى عليه ولكن ترك ذلك من أجل معبوده هذا المعنى لا يعلمه إلا الله بهذا المعنى صار الصيام سرا مكتوما بين العبد وبين ربي هذه حقيقة الصيام فهو أمر لا يضلع عليه بشر وذلك حقيقة الصوم ذلك حقيقة الصوم إذا كانت هذه حقيقة الصيام اذا الصيام جدير أن يقال فيه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجذيبه ومن لم يحقق هذا السر فيما بينه وبين ربي فقد هذا الاخلاص فقد الصيام الحقيقي وهذا معنى قوله عليه الصلاه والسلام من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وجمله ايمانا واحتسابا هي التي تعبر عن حقيقة الصيام وكون العبد ساما إيمانا بالله واعتزابا للأجر على الله وإيثارا لمرضات الله وغلبا لمحبته لا لشيء آخر ولما كان الصيام وهذه الحقيقة هذه الحقيقة المختصرة السر السر بين العبد وبين ربه استحق أن يقال فيه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به هذا وعد كريم من رب كريم سبحانه وكذلك يقال في قيام ليالي رمضان من سام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اي اذا حافظ على هذه الحقيقه وعلى هذا السر الذي بينه وبين الله ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اي اذا حافظ على هذا السر السر المكتوب وقلبا لمرضاه لذلك يشتد هذا الطلب في العشر الاواخر من رمضان فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طول هذا الشهر حتى يدخل العشر الاواخر لا يقاطع النوم يصلي فينام اذا دخل العشر الاواخر قوى فراشه وشد ميزره وايكب اهله وقاطع النوم حرصا على هذه الحقيقه التي بينه وبين ربي سبحانه <تصفيق> Współpraca z nami, w tym momencie, gdybym nie był w صوموا جنه فامر من اشتدت عليه شهوه النكاح وراى فطره الله فيه والصيام وجعله اجابه هذه الشهوه يقول العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى والصوم تاثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهره والقوة والقوى الباطنه العلامه ابن القيم عالم فقيه أثري وقبيل له يد الطول في الطب النبوي وله كتاب اسمه الطب النبوي لذلك له صلاحية أن يتحدث كيف يحافظ كيف يحفظ الصيام الجواري ويقول وللصيام. وولسوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح والأعضاء والبدن الجوارح الظاهرة وله سر عجيب في حفظ قوى الباطنة قوة الروح وقوة البدن وقوة الجوارح له سر عجيب في هذه المعاني كلها. وفي حميتها عن التخليط الجارب لها المواد الفاسده تقليله من الاكل والشرب والتقليل من الملذات والشهوات يقضي او يخفف التخليط. التخليط الذي يحصل للانسان في المواد الفاسده التي تفسد القلب وتفسد الجوارح وإذا استغلق هذه المواد الفاسدة التي لا علاج لها إلا الصيام أفسدت القلب وأفسدت الجوارح ويعتبر الصيام استفراغا للمواد الرديئة المانعة لها من صحتها فالصوم يحفظ على القلب ويحفظ على الجواري صحتها يحفظ على الجوارح صحتها ويحفظ على القلب صحته ويعيد إلى الجوارح ما, ما استسلبته منها أية الشهوات الشهوات كثيرا ما تسلب الجوارح القوة والمنع والصيام يعيد إلى الجوارح تلك المعاني. فهو من أكبر العون على التقوى كما قال الرب سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي لكي تتقوا ليجلب لكم التقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة الصوم جنة وستر بين العبد وبين المعاصي يحفظ الإنسان من المعاصي هذا معنى من المعاني الصوم جنة يكون ستراً لك من النار أولاً يكون ستر لك بينك وبين المعاصي والشهوات الضارة في هذه الدنيا وفي الآخرة يكون ستر لك من النار الصوم جنة وامر من اشتدت عليه شهوه النكاء ولا قدره له عليه بالصيام وامر وبين انه له وجاء اذا صام صوما شرعيا اما من يبالغ في الاكل والشرب والملذات والمقويات طول الليل ويترك فترة من النهار هذه الملدات وفي هذه الفترة أو هذه الفترة يقضيها في النوم كأنه يستعد لشهرة أخرى ليس هذا هو الصيام المطلوب الصيام المطلوب أن تقلل من الملدات والشهوات حتى في ليلك لأن ما تتناوله وتكثر منه ليلا ثم تأخذ بعد ذلك راحة كاملة في النوم لا يؤثر هذا لا يكون وجاء ولا يكون دواء للقلب وقوة للجوار ولكن الصيام الذي يتحدث عنه ابن القيم ليل صيامنا هذا لأننا بدأنا أخذنا نسرف في الملذات قولا الليل وفي كل ما لد وقاف واستعدادا للليلة الأخرى أنها يقضى كله أو جله في النوم أين التعب؟ وأين تقل مجاري الشيطان إن لم تزدد إذن الصيام لئلا يكذب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وليصدق بأنه وجاء للشهوة وكسر للشهوة وقتل للشهوة فلنفهم المفهوم الصحيح للصيام ليصدق ذلك الكلام من الصادق المصدوق اما اذا خالفنا تلك التعاليم واسترسلنا واسرفنا في تناول المقويات واسرفنا في الملذات جل اوقاتنا ثم الباقي في أخذ الراعة بالنوم معنى ذلك لا يؤثر فينا صيامنا فنسأل الله لنا ولكم التوفير فلنكمل الإجابة على بعض الأسئلة التي وردت من الخارج ولم يبقى فيها إلا سؤالين اثنين ثم نلخص لأن أسئلة مهمة خارج جاءت وردت وردتنا من الخارج ومما بقي في الاسئله إن الملاحظات يقول إن بعض القراء عندما يريد أن يقرأ القرآن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اولا يقدم فيقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين يقول هذا خطأ في هذه الملاهدة الصواب معك، لأنك إذا قلت قال الله تعالى ينبغي أن تأتي بآية وأما قوله قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين ماذا يفهم السامع؟ يفهم أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آية قبل البسمله وهذا خطأ وليس من عادة علمائنا الأولين المؤلفين والوقاظ والمرشدين ليست عندهم هذه العادة هذه العادة تجددت في الآونة الأخيرة يقول الإنسان بعدما بعدما قال الله تعالى يتعود لا إذا قلت قال الله تعالى إيه من آية مباشرة ملاهدة الملاهب في هذه النقطة في محلها ملاهدة أخرى له يقول إن الائمه في الحرمين وفي غير الحرمين لماذا يقفون على آية العذاب في الصلاة الجهرية ثم يركعون لماذا لا يقف دائما على آية الرحمة هذه الملاهدة لا طائل تحتها ولو كان الوقوف على آية العذاب كقوله تعالى مثلا فذوقوا فلن نزيدكم فذوقوا فلم نزيدكم فلن نزيدكم إلا عذابا إلا عدابة ثم ركع ما الذي عليه ليس عليه شيء الوقوف على آية الرحمه أو آية العذاب إن كان من باب الاستحسان. فليستهزي أما كونه يعتبر حكما شرعيا يجب أن يكف الإنسان على آية الرحمة ولا يكف على آية العذاب هذا لو كان شرعيا شرعا ملاهدا لنبه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هذه ملاحظه لا قائله تحتها إذا نعود فنلخص هذه الأسئلة الكثيرة ملاهذة الملاهذ تتقسم إلى كثمين منها ما أفطع فيها وذلك هو الأكثر جعله تحريك السبابتين جعله وضع اليمنى على اليسرى ثم الإستاذ جعل هذه المعاني حركة زائدة في الصلاة وعبثا هذا خطأ فعليه أن يراجع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف أن رفع اليدين في أربعة مواضع وان وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر ثم الإنزال كل ذلك لا يسمى عبثا ولا يسمى حركه في الصلاة وإنما هذه من أعمال الصلاة كذلك تهريب الإشارة بالسبابة والتحريك ليدعو بها وليذكر الله بها حركة معقولة يرفعها وينزلها هذه الحركة مشروعه فعل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث وائل بن حجر كان يحرك يحركها ويدعو بها ومن يؤد تحريك السبابة والإشارة بها عبثا في الصلاه وهركة في الصلاه فهو يجهل السنة عليه أن يراجع السنة ولا ينبغي أن يخطي الإنسان غيره بمجرد أن يخالف غيره عادته ومعذوفاته فعليه أن يرجع إلى السنة ليعلم ذلك وليس في سد الفرج مجرد عبث يقدم رجلة ويؤخر اخرى ويتكئ الى اليمنى ثم يتكئ الى اليسرى فيتحرك حركة دائبه ويحرك حكاله وعمامته وساعته ويمسح لحيته بدون دائن هذا عبث ينبغي ان يتلف عنه الواقف بين يدي الله تعالى واما اخراج من دين من الجيب. للحاجة إن اهتاج المسل إلى ذلك فأحس سيل أنفه أن أنفه يسير أو أحف برعاب أو أحس برعاب أو أحس أنه تضايق من رائحة الدخان من المصلي الذي صلى بجانبي وفعل ذلك هكذا تخفيفا للأذى وإزالة لما حصل ليس ذلك بعبث. كل ما كان من مصلحة السلام وكل ما كان مقصودا لغرض ما ضرب يرجع للمسلي أو يرجع للمسلين أو كحمل الطفل أحيانا كما قلنا في درس أمس مثل هذه الحركات غير ضاره والتشدد في مثل هذه الحركات لا ينبغي وقد فعل ذلك رسول الله عليه السلام والسلام بالنسبة لعمل الأطفال وأمر بسد الفرج وتسوية السفوح هذه أمور مأمور بها وعلى هذا تتلخص الملاحظات بين ملاحظات لا قائلة تحتها وبين ملاحظات مقبولة وبين ملاحظات الملاحد فيها مخطئ وبحاجة إلى مراجعة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه وفي الخلاصه النصيحه التي نوجهها لاخواننا الوافدين على الحرمين الشريفين فليحرصوا على ان يتعلموا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرمين الشريفين لان الدروس التي تلقى في الشريفين انما تعالج جانب العقيده وجانب العباده وجانب المعاملات على ضوء الكتاب والسنه دون تعصب لمذهب معين وإنما تعرض العقيده ماخوذه من الكتاب والسنه وتعالج العباده في الكتاب والسنه وتعالج الاحكام وعلاقات الناس بعضهم ببعض على ضوء الكتاب والسنة على من أكرمه الله ووفد على الحرمين حاجا أو معتمرا أو زائرا فليحرص على أن يتعلم ما كان يجهل من هذين الحرمين بدلا من أن يجعل عادته التي ألفها هي الدين وينتقد ما يراه وما يسمعه هنا هذا غلط لا ينبغي أن يعكس بل عليه أن يتعلم المقام مقام التعلم والمسائل كما قلنا هنا إنما تعرض على دور الكتاب والسنة وذلك من فضل الله علينا ونسأل الله تعالى أن يزيدنا من فضله ويرزقنا اتباع هدي نبيه عليه الصلاه والسلام وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه